بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعصى واتقى وصدق بالحسنى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 وَإِنَّ لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يطلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأكطى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتضاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى